التسجيل الرابع والثمانون استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة يكره للمسلم أن يسأل بوجه الله غير الجنة ويكره له أن يصلي بحضرة الطعام وأن يلتفت في الصلاة من غير عذر وأن يخرج من المسجد بعد الأذان فكل هذه الأفعال غير مستحسنة لكنها غير محرمة